سبعة. استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك اسطنبول. تقريبا بعد ساعة سنكون في إسطنبول يا كريم هذه أول زيارة لي وسنبقى هناك يوما فقط وأريد أن أزور الأماكن التاريخية فيها على قدر الإمكان لا يكفي يوماً للتجول فيها نعم، وقتنا قصير جدا ولا نستطيع أن نزور كل الأماكن هذا صحيح ولهذا سنزور مسجد السلطان أحمد وآيا صوفيا أولاً وبعدها سنتجول في مضيق البوسفور وبرج جلطة وبرج العذراء أيضا. وهذه الزيارة ستكون جميلة جدا يا أحمد